يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَلَا يَغُدُوُّ حِفْظُهُمَا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 ولا يؤذيه حفظهما <تصفيق> ولا يؤذيه حفظهما ولا يؤذيه حفظهما ولا يؤذيه حفظهما ولا يؤذيه حفظهما ولا يؤذيه حفظهما وهو العلي العظيم ولا يؤذيه حفظهما وهو العلي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 ولا يؤذو حفظهما ولا يؤذوه حفظهما ولا يؤذوه حفظهما ولا يؤذوه حفظهما ولا يؤذوه حفظهما ولا يؤذوه حفظهما ولا يؤذوه حفظهما وهو العلي العظيم ولا يؤذيه حفظهما وهو العظيم ولا يؤذيه حفظهما وهو العلي العظيم اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنة ولا نوم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 ولا يؤذوا حفظهما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 ولا يؤذ حفظهما ولا يؤذه حفظهما ولا يؤذه حفظهما ولا يؤذه حفظهما ولا يؤذه حفظهما ولا يؤذه حفظهما ولا يؤذيه حفظهما وهو العلي العظيم ولا يؤذيه حفظهما وهو العلي العظيم ولا يؤذيه حفظهما وهو العلي العظيم اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم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 ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع عرسي السماوات والارض ولا يئوده حفظهما ولا يئود حفظهما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 ولا يؤذوا حفظهما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 ولا يؤذوا حفظهما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 عظيم ولا يؤذيه حفظه ما وهو العلي العظيم ولا يؤذيه حفظه ما وهو العلي العظيم اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الله لا اله الا هو الحي القيوم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 وَشِعَّ كُرْسِيُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَلَا يَغُدُوُّ حِفْظُهُمَا وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَلَا يَغُدُوُّ حِفْظُهُمَا وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَلَا يَغُدُوُّ حِفْظُهُمَا وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا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 وَشِعَّ كُرْسِيُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَلَا يَغْدوُ حِفْظُهُمَا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 ولا يؤذني حفظهما ولا يؤذني حفظهما ولا يؤذني حفظهما ولا يؤذني حفظهما ولا يؤذني حفظهما ولا يؤذني حفظهما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 ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيي السماوات والارض ولا يئوده حفظهما ولا يئوده حفظهما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 ولا يؤذني حفظهما ولا يؤذني حفظهما ولا يؤذني حفظهما ولا يؤذني حفظهما ولا يؤذني حفظهما ولا يؤذني حفظهما ولا يؤذيه حفظهما وهو العلي العظيم ولا يؤذيه حفظهما وهو العلي العظيم ولا يؤذيه حفظهما وهو العظيم اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم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 ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسي وسماوات والارض ولا يعوده حفظهما ولا يؤده حفظهما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 ولا يغدو حفظهما ولا يؤذه حفظهما ولا يؤذه حفظهما ولا يؤذه حفظهما ولا يؤذه حفظهما ولا يؤذه حفظهما ولا يؤذه حفظهما وهو العلي العظيم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 ولا يؤذوا حفظهما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 ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسي وسماوات والارض ولا يعوده حفظهما ولا يعوده حفظهما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 ولا يؤذوا حفظهما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 ولا يؤذيه حفظهما ولا يؤذيه حفظهما ولا يؤذيه حفظهما ولا يؤذيه حفظهما ولا يؤذيه حفظهما ولا يؤذيه حفظهما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 وَشِعَّ كُرْسِيُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَلَا يَغُودُ حِفْظُهُمَا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 ولا يؤذوا حفظهما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 أوده حفظه ما وهو العلي العظيم